دانجي يگرتو رادوي هولير برنامج تنلا قران تيب اما دو پیش کاش کردی عادل کریم و میوانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تیپگی سرانجام یک گروه صلاه خواهید داشت. زاداشتر به خدمت تند دگین و لالقی چینی برنامکتان صورت القرآن تی بگین. ل خدمت ماست اسماعیل نوری. دیگر جلوی کل در ل زن است قرآن یکن. برای زن ل القا کنی را بردو. تیشمان خصصر او من هزیته کم ماست با سیدکاتنو پی باشه لبایی ل که لا پینس خال خوي وینو خوی کودا کاتوا. آوانش ضرب الامثال بو كباسي نمونه هنا ولی قرآن که خوی جورا زور ترکیز خصوت صر. پسش خالی دون بسی تصريف آیات ما کد که خوی ام آیاتانی خوی داخل هرو با همشی وازگل بو خوي خوی تاو کوزیاتر خواب ناس نوبجران ولای خوی جورا. هرو هات تفصیل آیت جل القیبی شو باس اسمان کرد سون خويا غير ايات الكندانه دانه د خاطر وبتفصيل بيش كشي مروه كا اندكاتن تاعه كو سوي دي ليور بكرن لا القي امر مان ان شاء الله ما باش تيواني خويا غير الخدمه ما مستاذ بين تاوكو يا تشتر ياسع تشتر يعني ريسعجت لو ريسانيك وكو بنماك بكاردي لبو تيجي تشدين شي دروس للقران ييروس كويش ايات محكمات ومتشابهات حزما كزياتر تشخي بخين نسارو لخزمتي أو آياتانا بوسطن كباسي أم وشانه داكار لبرو عبابتك كزور دولو درجة ناتوانين بهق القباسي أم دووشيه بكين لوه بيما نباش بكا لألقي أم رومان باسي وشي محكمات بكين تاوكو زياتر بوثي نبن زبناواني أموشيه تاكو بزانين خواهي قودت صون أموشيه بكار هنا وما بستي تسيو صون أما استفادة للموشيه دكين. دوباره بخيراتني ماماستاذكين ماماستاذ اسماعيل نوري بخير بن ستساوان ماماستاذ جان وشي محكمات يعني زور لقرآن دوباره كلاهيتو بدسندين الشيوه حظاكين زيادة تشخب خيصير ام وشيه كالرابردوش قصير زور لسر كلاهية تاوكو اما بغرينو سر اصلاكا بزانين ما بستي خواهي قوله لوشيه تونه ام أم آياتاني كاپا يواندي بم وشويه زياتر كوي بكاينه تواكو بزينه بن جوانيو زياتر بهرامد بنله ثاني باس او شيء دكا باشا شي كما خوش يعني وكو للرز مع جوانيو مزالين محكمت سيار هروحوا تصون لقران باسي لي وكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله اجمعين سرطة زور سباز لبما سعاد لي قوات ساداتو او يقرنغا <تصفيق> هر دستواجق <تصفيق> لقرآن كه خدا سبحانه وتعالى بكاره نابي زور باوردي وبركو بيشي دقاو دقواتا يخوشي بيانكدوا لخلالي او تانيكا او شيء دا بكاره نابي لابرهند يقرنغا اما بقرنو بو کوی قرآن بو کوی آت کامبزن او شی او دست واجی تنزار بکارین آتونی بکارین تاكو بزنند مدللاتونا و روحون معنی او و شیتیا اینجا لو شانکه ل قرآن دزور بهم و مشتقات کانی بانی بهم و شواز کانی بکاره اتیا و شی حکم ایحکم او حاکم او حکم او احکم زور ل قرآن دا بکاره اتیا من ليرادا تاكي لوداكا مكوزور جرنجا اما دوبارا حمود استوارجا كان لخودي قرآن تيبكين حالي بين تاكو معناه شي درست و پسن مالبو درست بي انزا او شي محكمات أصلاقي لحكما يحكمو احكمي هاتيا يعني زانان زمان دفر من منع منع لإصلاح يعني أتو أقرر جاب غير لشتغل لبوي شاكس عزيب كي إصلاح بكي لشتغل أو في دو تري حكوم دان. كوا دو كزبية تنكش شق رفت بوي كوا ما في أيه أيه مفدار ما, أو ما, ما, أو ما دا يعني حكم ما فيه كام ما فيه نية بس رويتر إنجاء وشيء أحكامه هم زي لبو زيا كلاف فعلي ما زيت ديار الأزمان العربي فعلي مزارته فعلي ما زيتها بزياد يا حروف كان واتا كانش قران كاري بس الدادي لقال ما نوي جزلك لقال ما نوي رشاكي بلهم قران كاري بس يحكم أحكامه يحكمه أحكم اسم فاعل اسم فاعل بمشتركي مشتركي دبت حكيم او سيغانيكا لا قرآن دا هاتيا حكيم سميع بصير حتى كوتاي اوانا وكعلمة باسدكا لكا دا هم اسم فاعلة هم اسم مفعوله هاني هم بكرهم كارل كريشا احكام بريتيا اللويكا وا هاروك اهل ازمان درين احكام كرنيشتك سون دولاروطان احكام دابته نغاوكي زلوجيدكي وها بقريتن ريك بوريقاي دابرواتن كما بستيتي اويكا سوارتاخي أوى هو لروي زماناني بواتي اواديت انزا قرينقا ا استي زماناني من لبرتاو بتن انزا او دستواجه لا قران دا لا قردا لا قران دا بوختكي بريتي لويكوا بوختكي بريتي لويكوا هرشي اياتي خويا هرشي اياتي خويا لو قران دا هرشي وش لو قران محكم على الان كس نحرف شي لي زياك نحرف شي لي كم كر حرفك حرفك او لا رود استواجي اوه انذا بوي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 او آیا تن لصوره حسادی؟ کرد کی خواهد فرمه؟ هیچ نبیا، کوچی رسول که زیاد کرده، هیچ پیغمبر، هیچ نداوک من نرده لپیش تو؟ ایلا، اگر هر کاتک خوزگشی خواست شیطان هولداش تشه ایلقب کاتن او خوزگ. بلام خوا همو اوشتنی که شیطان محاولتی دکاتن بیکاتن لعات خوی ينسخوا دي يسرتوا ناي هلي إزالةك على دباتن ثم يحكم الله آياته دقيق جيلو يبغرين ثم يحكم الله آياته هرتسي آياتي خوي هاي إحكامي دكات ناي لي هيش تشي شيطاني تفكأتن هيش تشي شيطاني تفكأتن إن جا غرين جليرة يعني باش حارب ليره كلمة الشيطاني بكار هنا نا يبكار الشيطان السيفية واتا هر كسك السيفي الشيطاني ها بيوستي شتاك بكاتن شونك اگر ما بست إبلز با او بناونا عدينا ما بستكا الشيطان عوزا لا إنس بلي جن بيتن سيفي الشيطاني واقرتبي موستي بيشتاك إلقا كالابونا وآياتي خواي خوا نسكي خرد لنا يبدا نا يهشتيا نا نسخي كرديا، إزالي كرديا، بصريتي عوى. لوزياتر ثم يحكم الله آياته. هر تسي آيات خويته آياته. بالضميري ها لبو خودي جرتوا هر تسي آياتي خوي هي محكمي كرديا. ألي روى حاريدابين مسألي محكم بريتي اللوي كواع آياتكاني خوي وخوي للاي خوي تسونا آوا دعب زياء لبو لاي إهمه. هيد زيادة كمشينا. إن زا خواه والله خوا مشبه يعني بس محكيمه احكام اتكانك دينيه اشتاعاتك زياد بك زياد بيكلمك ان ذا فر على ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوب مرض أويك الشيطان كان فريدن او ثانيه فتنه لبوكا سانيك وا ايماني اللا او, نزاناً أو دليل نخوش. دليل نخوش استمكار كان نزانا ثوات يضل عنخوش وريده قرن انستم كار كان امانه همشه لجوازي دورن دور الحق لزيه وزكان الاختلاف كان لو شتانا ضد لشق يعني ل لرجال ترن بيتعان حق واليا الذين أوت العلم أوت العلم لقرآن أبو زنانق وتركبش إسلام علميًا بدرة إذا أوان أهل تورات من أهلين زيد من أهل زبور من أهل هر صحفة شيء خواي بن أوان أوت العلم دزان أو قرآن أنه الحق بألف لام المعارفات يا هم يحقه هم يدل يا هي سي كاس كلمه شي دانا الشيطان غنيت عن من ربك فيؤمن به لبراند اواني اهل علم بون لا اهل كتاب كان اواني ايمان به لو زياتر ضيان دغراو نرم دبول ابو لاخا الله لها الذين امنوا إلى الصراط المستقيم خداش شرن ما اواني خاتم اذا أو لراء ما اوخالنا ماكرنك بزاني ليل اوخالنا كراكنك بزاني يا كم ببردوامي شيطان كان حول كواشد شد لبونا وحي خوا زيات كان خواش بالام باش ترتو ناي هيلي خواش اتا كاني خوي بمحكمي ديال توا واتا هي زياده محكمه كنترول كراء توك مكراه توك ما كراء عفوا مست اولو قطع الشدكم او اتا كباسكل تايبه بانبيه من يعني همو من داران دكرتو منك شيطان حولي داك شی خویت یه قلب يعني بکه یعن مکبری لباییمان دارن یج او خود تیپا کار دینی تن ک نیتی بگو ری یعن هو آرزوی زالب که باسریده. بته اکیدی بلاما بعد با تشدید بخوی اگر یعنی پیوز بوده که الکاتشیدیر که مین یعنی شیاطین به برداام ایج دکن لبای وس و سب کن لبوا خالد چی لغاو جيري نوعي آدم كان لبوي برو ضلالة برو شركو برو تغيان بات او بابا تشيصر هو خلقه برسول و انبياء بيغن... خواهي گوره تحكيمي آياتي ده كالوي تي كلبا شيطاني نبي بهشي وشي بساغ و سليمي بس لبنان دي خوال بغات وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير اتو قرآن تلقيدك لبوده ورده لان چه لان خواهي حكيمة كمحكمه كتابك واضبط كرديك حرف يك وكلمات وان ليزيادك هذا بند للشون تريش ده فرمه حامي الكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كباو سيغي لقرآن دو جار باكارها تلك خواة جارة لباو خوي باكارهنها لعليون حاكم جارة شج لباو كتابك باكارهنها هم برزا هم برزا همش حاكمة واتا محكامة بهيش يوشي دسكاري ناكرتين إنزا خواة لو آتي أوشتان ما فيه دكات أفرما مصدر شبشي شيطان ليرا شياطيني تزنو إنزلا قرتوا مالا صفية ناونية يعني خوا سبحانه وتعالى أغ أو رأس بك لجن تمردك لأمري خوي أو كلمة إيه لببكارات يا بلا كبو الصفاء شياطين الإنس والجن هدش كان دكتور كات هدش كان هولا دن وحيتك لبا ااا شتيخويا ببكار قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صبر الناس من الجنة والناس, والناس يعني لجن ولا ناس هوشان وسوس يدك قوله قسم سيدنا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة ليرى غيره وبزاني خو همو اياتي خوي همو اياتي خوي إحكام كريا بناويتي بناء حكيم هروقط مع الاو <سؤال> غير لزمان يعني اسم فاعل <سؤال> اسم مفول <سؤال> لقرتو <سؤال> إن جاب بس يا خيد زين ما بستك اسم فاعل خام ليه لا ما بستك أو يا أخوا محكمي آياتي خويك شو ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم إحكام آيات, آيات هي زيادة كان يخوي كرديه إحكام آيات كان يخوي كرديك أبا هي شيء واقمر ولا كانت وان زيادة كميت ذاب كان بلق هم ي <تصفح> لله يا أخوي شون أواجهك ببيع كان ولكن هذا هو المكان الذي يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل زور يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل زور زار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 ولكن هذا هو موضوع من الناس ومنهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم عربي منهم منهم منهم منهم ف مفردات الراغب بمقاييسه، لغوا إلى هم ميداً أحكما يعني زلاوجيل كردن، زبط كردن، زبط كردن، كنترول كردن، توقم كردن. رينا دابهيجش و... كيش. بل بولا دا حي... بولا دابروات. إن ذا خوا إحكامي آتي خوا خويك يعني هي الشيطانة غلأ. إن سجون دستنا قاتي دا حرفك زيادة كا نكم كا نكلمك بين تبيش نكلمك باتب أشربيش قات. نا نآتنا بركوبة فيتونة بمحكمي لا يخويتونة أويدا بزانت. لا كويس ولا إنزلوا وجه زيارت أو أنا يبيش تريؤت العلماء أهلي علم بيون الأهل كتاب أو بقتانا أو أنا همو زاني تنا أجل تيش بخيسر أو أرأني ك. بيقومان زنا رحمة إخوان اللي بي. لا هم لكتب علوم القرآن هم لتفاسير هم لوصول فق بعض العلم الكلام او أو زاروني كالقرآن زاروي بن سينين بتايبتي أواني إيش يعني دارشتني أفكار إخوان قصان لسقيدي لواناش أناش بس ليه محكمه مصطلحة كانت لوك تأييل ونسو تفصيل وزربي أمثال وآنا همو باسيان قريبا باخيراي واتا كان أوانيك أوان باسيان قريبا يقام شد بشغل علماء محكم ومتشابه دخات برانباريك لو جزياتر ديانكا بدجي كورتاكي لا يوام محكم بريتيا اللويكا أو آتانا هم معنى واضحة هم يق معنى هل دقريت. متشابههم أويا لا بنزر يوان معناه كه م واضحني هم احتمالاتي تعدد معاني يعني فرا ما نايت الهردقي يعني فرا ما نايو هردي أو يغلى الرأي خان الرأي دوم اويا بعضك لا زنايا ناسخ ومنسخ برامبر متشابه محكم لادنا كأنه محكم آياتي ناسخاً متش... متشابهات آتي منسخ منسخ كأو رأيي شهر ذو ذو ذو عيسى شازو او اياه بلا متر وقرأي هيا انجا لو زياتر دين قصان داكان آياتي محكمات سي متشابهات سي مجموعات لزانا يان بس او آياتاني كباسي احكام داكاتن عن باسي حلال وحرام داكاتن آياتي محكمة يعني قرأي نوسار جزره كيلا حكم كواش باشي اشكم لا آياتاني كباشي اشكم لاكم آياتانا كدوائي أي ب بعندك خير أو موضوعك آيات متشابهة تيجي مع تبقى القرآن بنزل واندقتاو الرأي ترك يعني با وأيا علماء دلنا قرآن هام محكم ومتشابين بعض الشيء محكم بعض الشيء متشابي بعض الشيء شنو نوع السياق؟ كأو رأيك أبو شو وهي دلنا آيات محكمات بريطية بريطية لو آتاني لسوري إسراء لسوري أنعامها وقضى ربك ألا تعبدوا قل تعالوا أطل ما حرم عليكم عارفة. ألا تشركوا بأويك وقياك للمحتوى بس لكلمة زي وزي. أو عند آيات محكمات متشابهات جبريتيا لا أو حرفانك لبدايات ولكن صورتك ان تتعلم ان ميم ان تتعلم ان تتعلم ان بحروف ان بحروف ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يعني لو آه. بعض ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ك وقت ثم استوى على ان تتعلم او آتانا وجه الله. آه, آه, آه فثم وجه الله مثلا كل شيء هارك إلا وجه أو آتان أو آتانا دينها دل أو آك آتان او آتانا متشابهاً أو اخر ااا متشابهاً. آخر ااا نويك لو عصريك بعض الشيء سنادك قديم بعض الشيء نويه أويا بعض الكتاب نويه كلمي كتاب مو مقران بكارده ام الكتاب اگر بقى بكار هات بذلبو واتانك احكام قران يجبلبو واتانيه ك حوالي آسمان كانو زوي هر حوالي مروكان لا رابرده حوالي مروكان لده أو او قرانه لسو لسو اساس سيدرن ام الكتاب همي محكماته كلمة قرانش بنظري وان بنظريان همي متشابهاته محكمات او ايتر معناها ك ديار قران متشابهات دي او بتطور يجب علم يكون هناك من يكون هناك كان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هم هناك هم ليك أده أو هم هي لا قديم ولا جديد أو آراءن فيست هم كسك يعني أو يعني مشكلة لا لا لا لا حست شعوري كقران دبي إلا هم يعني محكمات بها بي... متشابهات بيخسر فهم فهم خش محكمات او اش ثاني كلمه متشابهات متشابهات او اش ثاني كمعاني... معاني كان ديارنا لرىمن يك كلمه درم لههم او كسانك لو ما قال شيء او كان تعريفات او مصطلحاتنا قس كردنا مصطلحاتنا قضاء اجتهاد قضاء ش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 قابيل اللي أبو زارشتي اجتهاد ثابت كريتو لسبب يكون النبي ببردواميق سي لسر زياتر محكم رائع كون. بلى دمانوي حقيقتي کب منو تی بگین ل خودی قران تی بگین منهزه او باشترین منهزه لبو تی گیش نه قران یکم زب زاین خو خوای گورا کتابه ک ای ب کلمات کان ای او بزاین سون بیان معنی کان کریا ک او باشترین شته کی درسای و شیک ده یان درسیشتیک ده کی ل قران او ایتانه کو ب کی او تاو کو بگه حقیقت او مشی ز او شی محکم زاین حقیقت کی سون یعنی لقران پیلوزوی گیشت یعنی محزنابت لقد اردت ان اصبحت في الرسول صلى الله او وسلم ان اصبحت سبحان الله هو هو هو هو هو هو هو هو بل قراسته قول واتى كمان ذات لبرهندي يوادارم بوردي جيل واتان بغنك اما باس دكين اما بس من كرت احكم يحكم احكم ابتح حكيم لبرهندي قسير كن لا قران خوا هاروغنوم دفترمي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأوخر متشابهات. كوي إن شاء الله ده تبدي ليجي بعدين بس ليلا زرورة آماجا بيك هلايكه. أو إيه سبحانة ااا يعني خواه فرمي وأوخر ناري والأوخر كثيرة. وأوخره متشابهات. يعني هندك لوي هندك لوي نكهة مقراني تقسيم كذي. أو باسي بشغل آيات أويك دوامشت خواده فرمي منه آيات المحكمات وأخر يعني وأخر آيات المحكمات أي شهر محكمات نقب وأخر برامبر يقدان درابيت كواب دعاء بكلمة أخر دهاتو إن شاء الله بازنا كين كو معني لباو كيبير شخويد قراتوك كبينزر لقرآن أو كلمة بو سياقي بكارهاتيا يعني تكان هم محكمات هم متشابهات دواباسي متشابهات دكين مهم همو قرآن محكمة بس همو قرآن متشابهنية يعني زيكاريك اللي ريح همو قرآن متشابهنية نخل بس همو قرآن محكمة متشابه حالة صفة نية لابرهن دواباس دكين لقرآن بس صفة مشبهة نيأهين هاتيا هني أولا زمان عريب زين صفة مشبهة أو حالته كثابتها زي جيل جيدا لكسكي بس حالشتك ديو درواه حال شو تكذبوا إن شاء الله لا متشابهين بتفصيل بعض لكن بابي أو زاري أو بابته تعاقي إذا أو ليه البعض ككآيات هم يمحكما تآيات إن زا خواد ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة سورة محكمة ليه بس سورة آت إن ذكر في القتال معناه أو زاري كنبآيات أو زاري بس سورة يعني سورة شعر محكمة. محكمة إن زا أو زاري الفلامرة كتاب أحكمت آياته أحكمت آياته ثم فصيلت من لدن حكيم خبير. والله. وضرورة. كتاب كتاب هاتي معنى بآيات. بكتاب هاتي. هم هي محكمات. ما ما بس حاميم م. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت لأيات قرآن عربي عربيا كحال لب كتاب قدرته لقوم يعلمون إذا إذا أوائل الأب ما مدرك يتنكى وق آيات وق سورة وق كتاب إيش محكمة لو الزياتر استأمجه بخلش تدخل كوا بزاني خوا سه دست واجی، سه وشی گرین گو بیاخد در همیشه لب دو پیامی خوب بکار قرآن ذکر. قرآن کتاب قرآن ذکر. این زاغت تمرشای قرآن تمرشای آتاکانی خواب کی لبو هر سیشان کلمه حکیمی بکار میله. خاله بونو منق خدا فرمی علف لام راه. تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم حكيم للسوري نساتيا هل اهل السوري لقمان دفرم ا ل م تلك آيات الكتاب الحكيم تلك ايات كتاب الحكيم يعني لقيه كم ا را أو او او بيتنا ايات لكتابه حكيم كي اخويا لكتابه محكمه كي اخويا كأقول ده توقع عمر ده بس يحفر في خانق بدريجي بس دكين كين إن شاء الله. إن شاء الله. معنى تقوله تهات لا لا صورة اللقمان ااا أو إذا فرم ألف لام ميم تلك كآيات الكتاب الحكيم ألف لام ميم أو أنا آيات لكتاب حكيم آيات لكتاب حكيم. كم خذ تلك ضمير إشاري لبو شو إيش يا خوي ده دور دور يا خوي برز بلي خوي واضح أو. زوازي آياتي كم أو أويا؟ قلب لا مر راء آيات جزءك لو آياتي؟ قلب لا ميم آيات السربخوني لها مو قرآن جوهايا؟ قلب لا ميم كهاتي آيات السربخوني؟ قلب لا مرقد آيات السربخوني لا قرآن؟ جزءك لا آيات كأو إن شاء الله تولد باستكين بس ما باستكى ما لي كتاب الحكيم بمعرفة شهادتي؟ قلب لا هم مكسر قويز ماني زين زاني قلب لام كبيو يعني تكون معرفة يعني اشتاق ناس راو يعني همو جنسي أو قضيه داقرتاوه شون كما عرفه يعني او اشتاق كابي برين أو او شتيا يعني او كبزاني حقيقتي أو قضيه همو داقرتاوه ليه لاباسا كا حقيقتي خوي همو داقرتاوه انزاوك كب... إذن قوت مان حكيم مجمعنات يعني اشتاق محكمة محكمة محكمة اه الرواق وزفر محامي والكتاب المبين إننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلموا وإنه يعني أو قرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هم بزة هم حكيمة يعني محكمة كخواه أب سغي يخزاري بكارنال أبو خوي كواتا لذا دازرولا بزاني بزان بزاني كا كتاب حكيمة كتاب حكيمة إن جاء والشيء قرآن بلا أجا بحكيم بلا بابنا سرق قرآن خادفرمي ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم دو فيت ياسين دو حروف لبيعة إن جاء آية غيتة دفرمي والقرآن الحكيم سوين بو قرانه كمحكمه ليساندريم ب الف لام هكا ليساندريم تي معرفه معرفه ان ذا لبراندي لو الزياتر لابوي اخوا بيان كاتن كقرانه محكمه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون نافر من متطهر المطهرون أبو تنزيل من رب العالمين خواهد فرميه أو سيغك لقرآن بكار لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة أولًا ما قصي زولنا سرًا نفي أودرن إن في إثبات يعني دلاله سر قوة او كاتن كوا بخلقي دريتن أوهرتن بيز بسونناك بس اللي برونجون سنخو متى من قو من سوين بع بيجي أستيركان ناخوم كبزة أنا أو مزنا وإنه ل لقسم لو تعلمون عظيم وتيه إنه لقرآن كريم وهو قرآن كريمة يعني برزو شكو داريه دا في كتاب مكنون مكنون لكنا اشتغزور دا وقت صدفو آنك شاشي سامين دا بنو عقد دا دا بوشي هي جنقو خوو نخشق نايقاتي دا بوش رآه لا يمسوه إلا المتخارون كازنا عند دا سيبغين عندنا توان لين إلا ملايكتي كرام نبي أو هني أن تطهر دكنا أصلاً مطهراً إلى خوا تنزيل من رب العالمين لو زيادة دخوا ده فرمتة كلا إنها تذكيرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام البررة أو قرآنية يا خسناوي لبو خلق طلا أو داني لتسيا يعني براوشي زور برز مكرمة بريشة فايوني شاو براوانا متحرة بأيدي سفرة بس شدة دستدقاتي ملايكتا اه او ملايكتا كيرامي هم بريزن هم بس اشي بررن بس اشي تساكدك خان اشي خرافة لعالمي ملايكتنيا اذا قرآن مستليلي قرآن بكريم هاتيا قرآن بحظيم و مبين و حكيم و أولا دهاته إسمان أوانا عن... أو... مصدر سن لسه بابتاكش دوداكاينو برام ليرة زور زار اما آياتانا باسي او داكريكا وكو بلغا شانداد ريلا بويكا وكساني كا قرآن دخوين دي بدزنوية جواه يعني باساكا علاقية بدزنوية جواهانا ني باساكا باسي ملايكتاو قرآن وكا کس دستي تاوكو گوران کاری که دادم گمان دیاره او آیا تا رخ سیغه خی خبریه سیغه این شاید یعنی آن لزمان عالی زنان احکام بسیغه این شاید دادرن نخب بسیغه خبری. او یک دومشت او دیاره باسی آسمانه باسی سر زینی اصل دوم باسی عل علی ملایکه تا خوانه خاصا همه باسما نونیا خالق دزنویژن موضوع. بس دلار او استنباتی اویی نکریت. او کلمه کتاب قرآن من باسكت که حکیمی بس ما ااا غرينجا بزاني قطمان أو برتوكيل لايخوتش الكتاب أجرهاب كاراد ببي أنزله ونزله وأنا أو ما أنا أكتبه أو كتاب لايخو مروف ناتو نبي خنتون اللي تيب قاتن إلا لو كاتيك هو جعل لك جعل لك إنسا أو كاتي جعل لك الدبته زمان زمان البشر زمان كمروف بتوني هم يادي بكات يعني هم ثويع لبرني خادف همي صاد والقرآن ذي الذكر كما دعى دو بارلير باسي شرفني باسي اوا او لا قمر للذكر من قوي بكرى. إيه توجن. بس مان قوي بكرى تلفوز. الذكر كريتا. بقلب ببتياه لنا وطرش. إن جا أولى لبرهاندي جرينجا أوه لي بسراني خو واضح به. لبرهندي قرته مشاكل لا القرآن فرمي ذلك ذلك يعني أوه بيشترى ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم والذكر الحكيم. والذكر الحكيم. إذن كتاب قرآن ذكر كأول كلمة أساسية بكاد لابد وفاء مخوي بس ما كنت فرقان نوعية لب القرآن خاصة على برندش يجزر هكيا كبعض ذخاتنا وكل مثلا بعض كلام عظيم وإلى آخره بس ما كنت إذا لو بشي بشيء كجرينجة أما جابوا أية تاكو آآ حقيقتي أو قضية زائر واضح بيخوادا فلمته ان الذين كفروا بالذكر، إننا نحن نذلنه، ذكر وإنه له حفر، أيضاً. لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، حميد، من حكيم، حميد، حميد. حميد. أو كأو أنك ككفر عنك بالذكر. ليه را ما بستيل؟ يا مسألة كفر ومسألة إيمان وانا بس بس ليه بس تنيا واتاو په مو خواسته نو وروکی کتی ده د بی ببتات یا څه شی مذکور که یاد کوم بس مانونی بز بزما نه بدلو بزمان بدلو بزمان او بکردار بروش تا خلق دیبینه خالد ته ته زاکر اي ان ذا اوکتا او اعلان کفر خويبران بر بو ذکر دکاته او حقیقتي قبول نه او حقيقة يقبلنيه او حقيقة سياه، وإنه لكتاب عزيز كتابك زاله كذنتوا أن يستجيب عندي عزيز لعزه عزوهاتي يعني اشتغ زور بقوة بك بتواني زال بس هرش همشتاش شيء كذنتوا أن يزعل بس رأي بس رأي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه نلبيش نلبيش يعني اللي هي زروشي أو كتابي إخوائي باطل ناسناه ينعيه لو تنزيل من حكي من حميد. للانتش دابا زندرا. أويك كو... واق. مح. كأحكام قاضيك. تكنارك أزداسيب جاتي. إن يعني بحمي شيء استعيش كراه. لبروي كرداركاني جوانترو باشترا لبو دوبارة تأكيد لويدك يذكر إنه هاد لبرهندي خواج ده فرمه وإنك لت لتلقى القرآن ملدن حكيم الله لو يعني بابز دوبارة بوزان أو قرآنك لبوخوش ويستهاتي عليه صلاة والسلام كتلاقيك دي لين من هو ملدن حكيم خواب محكمي رجاء تكان وَخُوِّشْ وَنَأْوِيَ دَبْنِهِ لَبْرَهَنْ دِي كُرْتَكَيْ كُرْتَكَيْ دَلَيْ مسالي إحكام نانا دورنا لنزيق بيواندي بواني آيات كان روشنيا روشنيا ملكو أخوال شويني تربر عندي تيوان آيات بينات مثلا ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين والكتاب المبين هر سويندي فيد أخواتنا والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين. مبين. ليش وين تتدفري بيناته قرآن. ليش وين تتدفري بصائره نكر بين روشنا. يعني بينين إيش مال لبو دروز دكاتن. إشتكام بروشني وخو بينك بس كرت كي. محكم. مح مخ محكم مختصر كي بريطية. بريطية لويك وو خو إحكامي إيه مخي خوي كديا. نكلمة زيادة نكم نبعش نبفش. به هیچی آویشی کز لبؤیه کز نیتوانی دس کاری که لای خویتونه آواده بزیه لبؤیم اینجا لبرندی اگر خو اگر خوا عمری لبرد خوا نای حکیم همل عالمی خلق همل عالمی امر به همی شیل لبؤ خوی بکار دنیت خوش بی خود زهیر داتو بارزان بی سراندنجیگ تو هی و دارین تیشک سر آم حقيقة قرآنی که والشی محکماتو محکم بله هوا دارين خوي توفيق مامدعي إن شاء الله <سؤال> الق ألقى كاني ده توز ياتر تيش شخ بين تر ليرد ديني كتاي ألقي أمزارشمان جندبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.